بوك تو كاكس كمانت قلم ثلاثة وعشرون ثلاثة تعلم اللغات الاجنبية تعلم اللغات الاجنبية كوسته اسبانيا كيلت ايب سيته اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه اوسكاتيدي كا هل تتكلم ايضا البرتغالية؟ هل تتكلم ايضا البرتغاليه يا يا مووسكون نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم wa atakallam aidan shay'an min al-italiya Ma arvan et te räägite väga hästi Ara annaka tatakallamu bi shaklin jayyidan jiddan Ara annaka tatakallam bi shaklin jayyid jiddan Nat keeled on äärmiselt sarnased Al-lughatu mutashabihah ila اللغات متشابهة إلى حد ما ماذا عن ديست حسد يعرو أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا كويت رأيك كده يكيريو التدعون لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابة شيء صعب ماطين في ك وما أزال أعمل أاخطاء كثيرة وما أزال عمل أاخاء كثيرة پرتك من ضلت أرج أن دائما أرج أن تصحح لي دائما. Teie hääldus on tärri hea. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. عندك لكنه بسيطه. عندك لكنه بسيطه. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Yastatia alšaks andjarof min aina ent. Mis on teie ema keel? Mehia luhatukal um. Mehia luatal um. Käite keelekursusel. Hal em tata allamu, fi dauratin lura Hell Hal em allam fi daurat luat? Millist õppekursust te kasutate? Ei ju hažin tas ta'amil. Eja Ma ei tea hetkel, kuidas seda nimetetakse. Laa arifu ismahu fil waktil haali. Laa arif esmahu fi al waktil haali. Mulle ei tule see nimi meelde. Al-unwanu. لا العنوان لا يخطر على بالي ما اونوستاسين لقد نسيته للتو لقد نسيته